للكافرين ليس له دافع من الله ذو المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره في يوم كان فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوْمَ تَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا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 أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن بات غاورا ذاك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم رعون والذين هم بشهاداتهم قائمون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 كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على إلا خيرا منهم وما نحن بمسبوطين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصبي يفضون راشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون